حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لان اجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما ان